أشكو إلى الله القُروب وأجمع حراسك وألوذ بالصدر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب اشكو الى الله الكروب واجمع حراسك اشكو الله الكروب واجمع حراسك والوذ بالصبر الجميل وحكمه الدهر الدؤوب والوذ بالصبر الجميل وحكمه الدهر الدؤوب وأسلم الصعب الجموح الى معالجه الغيوب واسلم الصعب الجموح الى معالجه الغيوب ثقة وايمانا بمن رحمته تحي القلوب ثقة وايمانا بمن القلوب واذا تجلى سره في عبده ملكت الدروب واذا تجلى سره في عبده ملكت الدروب سد الطريق على الزمان وقام في وجه الخطوب سد الطريق على الزمان وقام في وجه الخطوب اشكو الى الله وادمعي حراسكوب وامنوا بصدق جميل وحكمه الدهر الدؤوب